واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن انتبتن ان رتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف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 111. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسول رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا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 121. أن الله على كل شيء قدير 122. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما